يا إله العالمين حنيني دائم النقلب شاك علي سال دمعي يا إلهي ولو ما كان دم عيسى دم عيسى قربتنا جواني ران حديث دائم والقلب شاك علي سال دمعي يا إلهي وله لا غربتي موسیقی دائم شاك عليم دام والقلب شاكن علي سالا من إلهه وله ولا غربت ما جا وإذا ضقت سبح الله و نملك علي لولا وروتي دم